فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم ب الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد المؤكد عليهم وبسبب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 إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم أيها الاخوه العهد مع الله هو أشد العهد ونحن نعاهد الله تعالى في كل صلاة حينما نقول اياك نعبد وإياك نستعين وتأملوا إلى الآية السابعة والعشرين من سورة البقرة وقرأوا ما قاله قتاده كما هو عند الطبري واحذروا نقض الميثاق مع الله تعالى ثم قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وطردناه من الرحمة بسبب كفرهم وبسبب رميهم مريم عليها السلام بالزنا زورا وبهتانا إذن أخي الكريم كل ذنب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 وهكذا أيها الاخوه فإن صاحب المعصية في حيرة وفي شك ولكن الطمأنين بذكر الله وبطاعة الله قال تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل نجاه الله من مكرهم ورفعه الله بجسمه وروحه إليه وكان الله عزيزا في ملكه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 التي كانت حلالا لهم، فحرمنا عليهم كل الذي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شح مهما إلا ما حمل الضهرهما، وبسبب وبسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله حتى صار الصد عن الخير سجية لهم عياذا بالله. إذن هذه الآية أيها الأخير الكريم تذكرك بأضرار الدنوب والمعاصي وأنت لن تصاب بمؤذن إلا بذنب وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وبسبب تعاملهم بالربا بعد أنها هم الله عن تناوله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 إذا ذكر أهل الشر ذكر الله تعالى أهل الخير حتى ينأى الإنسان عن الشر ويقبل إلى الخير وأهله من فوائد الآيات الختم على القلوب سبب لحرمانها من الفهم إذا يحذر الإنسان الأعمال التي تقول به الختم على القلب بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى عليه السلام حتى إنهم وصلوا لمرحلة محاولة قتله ولما نعلم هذا الشيء نحذر من اليهود وطراق اليهود ولا نواليهم أبدا بيان جهل النصارى وحيرتهم في مسألة الصلب وتعاملهم فيها بالظنون الفاسده ولذلك الإنسان يرد الجهل بأي شيء يرده بالعلم فيرفع المرء الجهل عن نفسه ويعمل لأن يرفعه عن الآخرين بيان فضل العلم فإن من أهل الكتاب من هو متمكن في العلم حتى أدى به تمكنه هذا للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إذن العلم يقول الإنسان إلى الخير والفضل والبركة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد